kala lil Allah al-Din al-Khalis wa al-ladzinnat-takhzu min dunihi aulia aman abulhum illa niyqaribuna ila Allah zul-fa inna Allah ya'kum Inna Allaha na yahdi manhu kaddibun kafab. Lou a rad Allahu ain yatahdha wulda al mimma ma yasha. Subhana, hu Allahu al wa'id al qahab. Qul qas sanaawati wa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 وَإِن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا وازرة وزر أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنَّهُ عليم بذات الصدور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 قلتم التعب بكم فيك قليلا انك من اصحابنا النار من هو قانط انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه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 إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون اول المسلمين قل إني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 Amenging يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ verleden. En dat الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ van هُمْ kerk. الْأَلْبَابِ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 Sterker nog, wat En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 FMN, xarrachemwa, ho, so de rahuli, islani, fehua, la, moorim,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 ومن يضلل الله فما له من ناب افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 we gaan naar de volgende dag. We gaan naar de volgende dag. We gaan naar de volgende dag. We gaan naar met een beetje En ik wil het niet te verwarren. Ik wil het قال انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين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 لَيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ويجزيهم أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ هَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ومن يَهْدِ الله فما له من مضل أَلَيْسَ الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولن الله Kul afaro aitum met ta da unamid, dunillahi in ara daniallah, bi gurrin hal hunna, kashi fatu gurrihi, ara dani bi rahmatin hal hunna, mumsi katu rahmati. Kul hasbiallah.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 Allahu jata waffal aan, fusachina mautijha walla ti namtamot fima namiħa. Fajom si kulla ti prabo, alai, hal Ila, aja lim, Inna fida nikala aja ti lekkraumin jata أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أَوَلَوْ كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقنون قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون we gaan verder met onze gedachten. We gaan verder قل اللهم فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خولناه نعمة منا قَالَ إِنَّمَا أوتيته على علم.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 Innahuhu al-rafu rohee. Waanibu inarobikum waaslimu rahu miu. Kabini aya tiakumulada botsom ma daton soron. Wat heb إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 Wanufihafi is uniform, de maatje, fysieke وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بينهم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وغفيت كل نفس ما عملت وهو أَعْلَمُ بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءوها فتحت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 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 van hun het gareeën, ze sabbelen met dank aan hun Heer, en de is